129. فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أو زارها ذلك ولو يشاء الله لن تصر منهم ولكن يبل بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم 119. سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم 110. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم 111. ويثبت أقدامكم 112. والذين كفروا فتعسى لهم وأضل أعمالهم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 وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلاَ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِ الْأَنْهَارِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَبَّا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوَلَهُمْ وَكَعِيمٌ مِن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 مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسنه وأنهار من اللبن وأنهار من اللبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة الشاربين وأنهار من عسل صفاء ولهم فيها من كل الثمرات ومبفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وشكو ما أنحمى ما تقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا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 فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يفرج الله أبغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم تعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلون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 129. إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضوانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يدخل ومن يدخل فإنما يدخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء